زواج ميسر زواج ابن أبي وداعة من ابنة سعيد بن المسيب يقول ابن أبي وداعة كنت ألازم مسجد رسول الله طلبا للعلم وكنت أداوم على حلقة سعيد بن المسيب وأزاحم الناس عليها بالمناكب فتغيبت عن حلقة الشيخ أياما وظن أن بي مرضى أو عرض لي عارض فسأل عني من حوله فلم يجد عند أحد منهم خبرا فلما عدت إليه بعد أيام حياني ورحب بي وقال أين كنت يا ابن أبي وداعة قلت توفيت زوجتي فاشتغلت بأمرها فقال هل أخبرتنا فنواسيك ونشهد جنازتها معك ونعينك على ما أنت فيه فقلت جزاك الله خيرا وهممت أن أقوم فاستبقاني حتى انصرف جميع من كان في المجلس ثم قال لي ما فكرت في استهداف زوجة لك يبن أبي وداعة فقلت يرحمك الله ومن يزوجني وأنا شاب نشأ يتيما وعاش فقيرا فأنا لا أملك غير درهمين أو ثلاثة دراهم فقال سعيد أنا أزوجك ابنتي فانعقد لساني وقلت أنت أتزوجني ابنتك بعد أن عرفت من أمري ما عرفت فقال نعم فنحن كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وأنت عندي مرضي الدين والخلق ثم التفت إلى من كان قريبا منه وناداهم فلما أقبلوا عليه وصاروا عنده حمض الله وأثنى عليه وصلى على نبيه وعقد لي على ابنته وجعل مهرها درهمين اثنين فقمت وأنا لا أدري ما أقول من الدهشة والفرح ثم قصدت بيتي وكنت يومئذ صائما فنسيت صومي وجعلت أقول ويحك يا ابن أبي وداعة ما الذي صنعت بنفسك ومن أين لك النفقة على أهلك وظللت على حالي هذه حتى أذن للمغرب فصليت وجلست إلى فطوري وكان خبزا وزيتا ثم إن تناولت منه لقمة أو لقمتين حتى سمعت الباب يقرع فقلت من الطارق؟ فجاءني الصوت قائلا سعيد فوالله مر بخاطري كل انسان اسمه سعيد أعرفه إلا سعيد بن المسيب ففتحت الباب فإذا بي أمام سعيد بن المسيب فظننت أنه قد بدى له في أمر زواجي من ابنته شيء فقلت له يا أبا محمد هل أرسلت إلي فآتيك؟ فقال بل أنت أحق بأن آتي إليك اليوم فقلت تفضل فقال كلا وإنما جئت لأمر فقلت وما هو يرحمك الله؟ فقال إن ابنتي أصبحت زوجة لك بشرع الله منذ الغداء وأنا أعلم أنه ليس معك أحد يؤنس وحشتك فكرهت أن تبيت أنت في مكان وزوجتك في مكان آخر فجئتك بها فقلت وتجيئني بها فقال نعم فنظرت فإذا هي قائمة بطولها خلفه فالتفت إليها وقال ادخلي بيت زوجك يا ابنتي على اسم الله وبركته قال لها ذلك سعيد وانصرف فلما أرادت أن تخت وتعثرت بملاءتها من الحياء حتى كادت تسقط على الأرض أما أنا فقد وقفت أمامها مجدوها لا أدري ماذا أقول ثم إني بادرت فسبقتها إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت فنحييتها من ضوء السراج حتى لا تراها ثم صعدت إلى السطح وناديت الجيران فأقبلوا علي وقالوا ما شأنك؟ فقلت عقد لي سعيد بن المسيب على ابنته اليوم في المسجد وقد جاءني بها الآن على غفلة فتعالوا آنسوها حتى أدعو أمي فهي بعيدة الدار فقالت عجوز منهن ويحك أتدري ما تقول أزوجك سعيد بن المسيب ابنته وحملها لك إلى البيت بنفسه وهو الذي ظن بها على الوليد بن عبد الملك فقلت نعم وها هي ذي عندي في بيتي فهلموا إليها وانظروها فتوجه الجيران إلى البيت وهم لا يكادون يصدقونني ورحبوا بها وآنسوا وحشتها وما هو إلا قليل حتى جاءت أمي فلما رأتها التفتت إلي وقالت وجهي من وجهك حرام إن لم تتركها لي حتى أصلح شأنها ثم أزفها إليك كما تزفك رائم النساء فقلت أنت وما ترين فضمتها إليها ثلاثة أيام ثم زفتها إليه فإذا هي من أبها نساء المدينة جمالا وأحفظ الناس لكتاب الله عز وجل وأرواهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف النساء بحقوق الزوج فمكثت معها أياما لا يزورني أبوها أو أحد من أهلها ثم إني أتيت حلقة الشيخ في المسجد فسلمت عليه فرد السلام ولم يكلمني فلما انفض المجلس ولم يبق غيري قال ما حال زوجتك يا ابن أبي وداعة فقلت هي على ما يحب الصديق ويكره العدو فقال الحمد لله فلما عدت إلى بيتي وجدته وقد وجه إلي مبلغاً وفيراً من المال نستعين به على حياتنا